يذكر الشيخ هنا أن الناس في أمر المرويات في التفسير وغير التفسير أنهم طرفان يعني طرفان ووسط بس هو الآن يذكر حال الطرفين الذي يعبر عنهم بالتطرف متطرف يعني أنه أخذ بجانب بطرف بالنسبة للمرويات فريق ويقول ليخص بهم يعني كثير من أهل الكلام لا بصيرة لهم في الحديث ولا يميزون بين صحيح وضعيف فإذا ذكروا يذكرون الصحيح والحسن والضعيف والموضوع لا, لا فرقان هذا جانب يعني مع انهم شار اليهم شار اليهم بالعلم والذكاء لكن ناقب الشيء لا يعطيه لم تكن لهم عنايه بمعرفة الحديث وتمييز صحيح من ضعيفه ومقبوله ومردوده سبحان الله هذا فريق وفريق آخر في المقابل من, من المعنيين بالحديث قوم يعتنون بالروايات وال والاحاديث والأحاديث ومعرفة يعني ذي ولكنهم ليسوا أهل فقه في هذا الشأن فهم يعقدون قواعد مثل القواعد الصحيح السند الصحيح ما كل ما توافرت فيه هذه الشروط شروط القبول شروط الصحه مثلا ساعة الفتاه قالوا هذا فيرد يعني من هذا القبيل احاديث ظاهرها الصحه واسنادها صحيح فاهل أهل الفقه في هذا الشان يدركون الغلط فيها يعني اذا ظاهر والقبول سشاد و لكنه يعلم بطرق يعرف اهل الشان بطرق انها غلط غلط يعني واحد من الراوي حتى وين كان صحابية ألق لأنه معارض بما هو أقوانينه ولهذا سيأتي لهذا بعض الأنفل فهؤلاء اذا وجدوا احاديث ظاهره الصحه في نظرهم عارضوا بينها وبين الاحاديث الصحيحه فراعوا يتكلفون لها وعنها جوابا مع ان اهل الشان من ائمه العديد يدركونها غلط خلاص غلط ما تحتاج إلى أن يتكلف في تأويلها أو الجمع بينه وبين ما عرضها لا هذا غلط والثقات يكون قد يغلط الثقة هو الثقة قد يغلط قد يهم والحكم على الراوي بحسب الغالب عليه أح الغلط النادر هذا لا كمان يقال لا عقمله ولا ولا يطلع في منزلته. فهؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب وبهذه المناسبة يذكر ان هناك أحاديث يعني موضوعة كثيرة مثل بكثير أو أكثر الأحاديث المروية في فضائل السور وتجدها مكتوبة يعني تلك الشاف و عند الواحد وعند عند, عند ثعالبي حديث يعني موضوع ومعروف انها موضوعه فهؤلاء الذين لا عنايه لهم بالحديث يقبلونه ويثبتونه من اجل التدليل على فضل هذه السوره وبهذه المناسبه يوازن الشيخ بين تفسير ثعالبي والواحدي يقول صاحبه ثعالبي يكون شيخ للواحد والبقوي فيقول ان ثعالبي ذكر في تفسيره احاديث من غير تمييز حتى قال انه حاطب ليل هذا مثل يقال فلان حاطب ليل ما يميز حاطب الليل يجي كل ما مسكته يمكن يعني زين وشين وحاطب الليل في النهار اللي يعطب في النهار يميز ويختار ويشوف الشيء المناسب اما حاطب الليل لا بس مما يليه يجمع في عبر بهذا عن اللي يجمع من غير فريق ويقول عن الواحد انه ابصر من شيخ بالعربيه ابصر منه بالعربيه والبغاوي كأنه كانه اختصار للثعالب ولكنه نقاه من الاحاديث الموضوعه رئيسه وبهذا يعلم ان تفسير البغوي افضل الثلاثه هذا يعني مع المهم معرفه يعني احوال الناس واحوال الطوائف في هذا الباب. في في علم المنقولات والمرويات فللمرويات المرويات رجال واي يقولون ان ائمه الحديث كالصيارفه مثل الصيارفه اللي يعني تعملون بالنقود في العملات ما هي العملات ذي الورقية لا ذاب وفضه يميز بين الصحيح والخالص وبين المغشوش في نظلة يكون عند احدهم يعني من نوع يعني حديدة أو حجر يضرب عليه الدينار أو الددم ويهل ويعرف المغسوس ولا صافي ببطنينه ولا فعلماء الحديث ائمه الحديث مدرص الصياغ في في نقدهم يقول العراق في شطر بيت فقيض الله لها نقادها تبينوا بنقدهم فسادا. من بين الموضوع الضعيف والغلط وهذا النوع يعني الان هذا موجود وهذا موجود الطرفان الذين يكررهم الشيخ موجودان الآن في ناس ما عندهم بصيرة في الحديث وياخذون من كل ما اتفق لهم يستدلون باحاديث حديث ما لها أصل أصل موضوعها هو. أو إنها ضعيفة ضعف شديد وهناك مثلا ناس لهم عناية بالحديث تجدهم صحيحون الان فيها كثير من شباب يقرب بحذف القواعد اللي هو درس كذا خلاص يعقم الحديث هذا صحيح ارجع لي للآئمة جماعة قالوا لا ت لا بتصحيحك انت والله أنا قرأت الحديث درسته حديث صحيح هذا الحافظ بن حجر اتروا بلوغ المرام ما أذكر صحيح أنه ضعف كثير يقول بلساب ضعيف ضعيف ضعيف لكن تصحيح ما أذكر إلا حديث أو حديثين حكم هو قال اسند وصحيح ولا الباقي يحيل على غيره صار بن الحبان الحاكم ابن خزيمة فلان اتروا بلوغ اتروا تأمنوا فيه لا يكاد يحكم على حديث هو بالصحة بل ينقل التصحيح اما التضعيف نعم والناس في التصحيح والتضعيف كذلك طرفان وسط فيه المتشاهد وفيه المتشدد وفيه اصحاب النظر الثاقب وتوسط هذا كله متصل بموضوع التفسير بالمنقول هذا كله استطراد وامتداد للكلام في التفسير بالمنقول نعم فصل قال رحمه الله فصل وأما النوع الثاني من مستندي الخلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر مستندي هذا العباره ما يدلش عندك كذا إيش قال واما النوع الثاني من مستندي الخلاف الاختلاف سببكم سببكم إيش سبب إيه الله يعافي النوع الثاني ايش من سببي نعم سببي سبب... سببي نعم واما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا اكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا سم... نا... نعم فإن تقدم التفسير نوع التفسير يعني ب... يعني دول تفسير بالاستقلال فهذا الآن يريد أن يذكر التفسير بالاستدلال الذي يكون مدني على النظر في الأدلة في اللغة كما يقول سوكان يقول فتح القدير الجامع بين علم الدراية والرواية من علم التفسير تفسير بالروايه هون المنقول وتفسير بالدرايه يعني بالاستنباط ووجوه الاستدلال نعم نعم فان التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين الحمد الله فهذا اكثر ما فيه الخطا من جهتين حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين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 لقاه اسمه عبد الرحمن ابن إبراهيم ولقبه دحيم نعم وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ومثل تفسير الإمام أحمد واسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي, عبدال... وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه إحداهما قوم, قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها قال احداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوع. ان يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغه العرب من غير نظر الى المتكلم بالقران والمنزل عليه والمخاطب به الله الله الله الله فالاولون راعوا المعنى الذي راوه من غير نظر الى ما تستحقه الفاظ القران من الدلاله والبيان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 يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. نعم مرة والأولون، صنفان. ثالثاً يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد. القرآن عليه به. ثالثاً يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباثه من المعنى باطلا فيكونوا... وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباثه من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول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 ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم وهذا كالمعتزلة في مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدلا وقد صنف سبحانه الله سبحان الله كله ولا، من جهتين كل من, جهتين، من جهتين. نعم. فهذا أكثر وأما النوع الثاني من من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه. كما ال... ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. لا. نعم. نعم. نعم. فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن عليها والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوق أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب إحنا إحنا إحنا إحنا هذا تفسير بالمنقول تقدم وذكر الشيخ بهذه المناسبة جملة من كتب التفسير بالمعتوض فلان وفلان عبد الرزاق وفلان وابن جليل وعبد بن حميد و وجماعة تما ذكره والنوع الثاني التفسير يعني بطريق الاستدلال يقول هؤلاء سيفع يأتين من من جهتين يقول بقى يعني فريق اعتقدوا معاني اعتقدوها بأي طريقة. اعتقدوها بطريق النظر والاستدلال مثل ما يدعون من دلاله العقل اذا ترسخ عنده معاني استدلوا عليها بالعقل فراحوا يحملون النصوص على تلك المعاني يعني المعاني استقرت عندهم من قبل فجاءت فجعلوا النصوص تابعه لما اعتقدوهم المعاني وفسروا النصوص بما اعتقدوهم المعاني فغلطوا بما اعتقدوا من تلك المعاني التي ليس لها مستند صحيح وغلطوا بحمل كلام الله وكلام رسوله على تلك المعاني ويقابلهم الذين يقابلهم الذين فسروا القران من جهة دلالة دلاله اللفظ من حيثه يعني فسروه باعتبار ما تحتمل وما يحتمله اللفظ معرضين عن المتكلم به والمخاطب به ولا ريب ان, ان معنى الكلام يختلف باختلاف المتكلم وباختلاف المخاطب فهؤلاء يعرضوا عن هذا ونظروا إلى ما يعتمله اللطف بس ولهذا يقول الشيخ إنها إن الأولين يعني نظروا للمعنى اولا والمعنى عندهم سابق لتفسير اللفظ ومعنى اللفظ وهؤلاء نظرهم في اللفظ سابق للمعنى وكل من المنهجين غلط يعني إذن ما هو الواجب الواجب تفسير الكلام بما يدل, يدل عليه اللسان مع مراعاة المتكلم به والمخاطب به فإن هذا يعني يقيد اللفظ وبمعرفة المتكلم يعني يعرف من عادته ومن سنته ومن مقاصده يعرف ما يعني ما أراد بهذا الكلام أما من قطع الكلام عن المتكلم به والمخاطب به واقتصر على دلالة اللفظ إنه يغلط كثيرا ويفسر الكلام بما لم يقصده الم بما المتكلم فلا بد من يعني لفهم المعنى من معرفة المتكلم لمعرفة مراده. معرفة المخاطب به وما يناسبهم وما يناسب المخاطب به. فهذان فريقان كل منهما قد وقع فيها غلط في غلط في التفسير، يعني هؤلاء فسروا القرآن بما لم يدل عليه، لأنهم اعتقدوا معاني ثم فسروا القرآن بتلك المعاني، فالنصوص لا تدل على تلك المعاني. يقول الشيخ فغلطوا في الدليل والمدلول المدلول هو المعنى الذي اعتقدوه وهو غلط والدليل حيث حملوا النص على ذلك المعنى فغلطوا في الدليل والمدلول اما الذين نظروا إلى اللفظ وما يدل عليه فغلطهم في المدلول فيما بعد في المدلول لا في الدليل نعم اقرا بعد التقصير نعم <تصفيق> فالاولون راعوا المعنى الذي راوه هؤلاء الذين اعتقدوا معاني ثم فسروا القران راعوا المعنى الذي راوه يعني ممكن يشبعهم مثله بالطوائف المبتدعه لكن ايضا يمكن يمثلهم باصحاب المذاهب يعني مثلا صاحب المذهب مثلا حنبلي او شافر تاصل عنده ان الحكم الفلاني كذا فيذهب يفسر الدليل او الحديث على ما يوافق المذهب فالمذهب سابق يعني اعتقد اولا ثم استدل والواجب هو الاستدلال اولا ثم اعتقاد ما دل عليه ما دل عليه الدليل أما أن يعتقد ثم يستدل معناه إن اعتقاده لم يكن مبنيا على الدليل الصحيح فيذا يعتقد ثم يستدل وإذا استدل فلا بد أن يخضع هذا الدليل ليتفق مع اعتقاده وهذا ما يصنعه أصحاب التعصب من هذه المذاهب يكون عند هذا المذهب هو المستقر عنده فيذهب يستدل له بما لم يدل عليه نعم فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. تمام. والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يدل. نعم، مجرد اللفظ يجوز عندهم أن يدل عليه الله. وما يحتمل في اللغة العربية نعم وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام نعم, نعم. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم كما أن الأولين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 يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. نعم. تارثاً ملثماً. والأولون صنفان الأولون هم الذين اعتقدوا معاني ثم ذهبوا يفسرون القرآن بما بما اعتقدوهم هي المعاني. نعم. تاء تارة يصفى. تارثاً يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. وثارثاً يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. طيب. وف... وفيك... مصر أسفر. مصر أسفر. تارة يسربون القرآن ما دل عليه، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه. وكل من الأمر غير غلط يسلبون القرآن ما دل عليه يعني نقول مثلا مثل آيات الصفات يقولون إن هذه الآيات لا تدل على إثبات الصفات فيعطلونها عن ما دلت عليه يخلونها وقد يكتبون بذلك خلاص إنها لا تدل على هذه المعاني ثم هم يفوضون فيها فهؤلاء سلب النصوص ما دلت عليه وآخرون يجمعون إلى ذلك. من سلب النصوص ما دل عليه يجمعون إلى ذلك حملها على ما لم تدل عليه ف... فالأولين يقولون إن قوله تعالى مثلا مَمَنْ أَكَنْ تَجْلَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْنِ يقول هذا لا يدل على يثبت اليدين والآخرون يقولون ما مَمَنْ أَكَنْ تَجْلَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْنِ المراد باليدين أو القدرة أو النعمة فيحملونه على ما لم يدل عليه ومن لازم ذلك أن يسلبوه ما دل عليه فهؤلاء أشد جمعوا بين التعطير والتحريف تعطير وتحريف لكن مثل المفوضة أطلوا ولم يحرفوا يعني النصوص يقالوا إنها يفوض علمها إلى الله فهم عقلوا النصوص عما دلت عليه ولم يحرفوها بحملها على معاني لا تحتملها إلا بتكلف أو ببعد نعم وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه او اثباته من المعنى باطلا قد يكون وفي كل من الامرين و وفي كلا الامرين قد يكون ما قصدوا نفيه ما قصدوا نفيه هناك او اثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول في الدليل والمدلول في الدليل حيث حمل النصوص على ما لا تدل عليه وفي المدلول حيث اعتقدوا ما حيث اعتقدوا الباطل نعم باطل وقد يكون حقا فيكون خطاهم في الدليل لا في المدلول وهذا قد يكون قد يكون ما اعتقدوه حقا نعم ولكنهم يستدلوا عليه بما لم يدل عليه يعني فنقول للمخالف قولك هذا صحيح اعتقادك هذا صحيح لكن دليل الذي ذكرته لا يدل على هذا فيكون غلطه في ماذا في الاستدلال غلطه في الدليل لا في المدلول الاعتقاد او المقولة حق في نفسها لكن الاستدلال عليها بهذا الحديث هذا ما هو صحيح غير صحيح نعم وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث نعم فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل, مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على الضلالة تسلف الأمة وأمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تاره يستدلون ب... تارة يستدلون بايات على مذهبهم ولا دلاله فيها وتاره يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمه عن مواضعه ومن هؤلاء نعم ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهميه والمعتزلة والقدريه والمرجات وغيرهم هؤلاء هم أشهر طوائف المبتدئ، الخوارج والمعتزلة والفهمية وكذا والموجاة والقدريه هؤلاء يعتقدوا عقائد، ثم ذهبوا يحملون النصوص على تلك المعاني، وهي لا تدل على ما قصدوا اليه وبهذا يجمعون بين الغلط في الدليل والمدلول يعني غلطهم من وجهه من جهة ما اعتقدوه هو غلط من جهة الاستدلال أو الدليل غلط حيث لا يدل على ما استدلوا بها النصوص لا تدل على مذهب المعتزله ولا على القدريه ولا على المرجع ولكنهم مع ذلك يستدلون على مذهبهم بادله من القرآن فيجمعون بين التحريف واعتقاد الباطل نعم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من اعظم الناس كلاما وجدلا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم نعم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن, عل، بن علية الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب عندكم علية؟ علية علية عل... إس... إس... إس... إس... علية إسماعيل عايز. ها؟ عايز. إسماعيل عايز. بن علي. إبراهيم بن عبد ابراهيم بن اسماعيل بن علي تمام معروف ابوه معروف إمام من قاتل إسماعيل اسماعيل بن علي لكن هذا الولد نعم ابراهيم نعم شيخي ابراهيم بن اسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب ابي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن احمد الهمداني همداني نعم حصول. همداني بالذات والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ولعلي بن عيسى الرماني هماذاني نسبة إلى هماذان بلد في المشرق وأما إذا صارت بالدال فبالتسكين مين حمداني نسبة إلى يعني قبيلة حمدان من قبيلة اليمنية المسورة التي إلى الآن اسمها موجود نعم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 ويسمونها يقول التوحيد، ولكنهم يدخلون فيها الصفات. فما هو بتوحيد؟ يدخلون بها نفس الصفات. فهل يكون توحيداً لا. لكنهم يسمون نفس الصفات توحيداً وإثباتها يتعلمون تشبيها أو شركاً. ثاني العدل ويدخلون فيه نفس القدر والمنزل بين المنزلتين في سع في حكم العاصي. في الدنيا أنه في منزلة بين منزلتين. وإن بعد الوعيد وهو قول بتخليد أهل الكبائل في النار والأمر بالمعروف أنه على المنكر وادخل فيه الخروج على ولاه الامور نعم وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك قالوا إن الله لا يراء وإن القرآن مخلوق وإنه ليس فوق العالم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 فمن مضمونه أن الله لم يش جميع الكائنات ولا خلقها كلها يعني أفعال العباد خالده كلها. نعم. ولا هو قادر عليها ولا هو قادر عليها كلها بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعه وما سوى ذلك. فإنه يكون بغير مشيئته وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته وقد وافقهم على ذلك قال رحمه الله وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، لم يشأ جميع الكائنات بل خرج عن مشيئته أفعال العباد ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها نعم هذا كلها أفعال العباد بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها نعم تعالى الله عن ذلك ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وبي وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما صحيح. صحيح. نعم ولأبي جعفر, ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة نعم كيف على هذا أقل... أعد... الشيء في شال وقت أرجع قليلاً أعد من عدل الشيء قال رحمه الله وأما عدلهم فمن مضمونه ان الله لم يشأ جميع الكائنات نعم هذا يعني يعني واضح معروف من القدريه يخرجون افعال العباد عن مشيئه الله وقدرته وخلقه نعم فليست مخلوقه لله ولا واقعه بقدرته ولا بمشيئته نعم سويت ولا خلقها كلها نعم ولا هو قادر عليها كلها نعم خلص لي كلها وان تعود يعني المخلوقات نعم. بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها نعم. ولم عندهم من العدل لا يتحقق إلا بذلك ولم يرد إلا ما أمر به شرع وما سوى ذلك فإنه بغير مشيئته كان الله نعم وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة يعني هذا فيه على لأن إن المذهب المعتذرة في التوحيد هذه الرسول والعدل الذي يضمنون النفي القدر وأن العباد خالقون هذا المذهب دخل على السيئة ولهذا المطهر الذي رد عليه الشهر الإسلام يقرر يعني مذهب المعتذرة في باب الصفات وفي أهل الكبائر يعني دخل عليهم مذهبين معتدل ودخل على الزيدية يعني الشيعة صاروا معتدلة صاروا شيعة معتدلة مختلطه نعم هاج نعم الجنوبين وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة على نفي على قدر و... ونفي عموم خلق الله وعموم مسيئته وعموم قدره نعم كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما نعم ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة الله على طريقة تنفسر كذا نعم لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ايش ولكن يضم إلى, ذلك. يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يعني المتاخر الشيعة صاروا معتدلة مع ضلالاتهم الأخرى فالمعتدلة خير منهم إذن لأن, لأن الرافضة متاخر الرافضة معتدلة ورافضة جميعا فضموا إلى ما دخل عليه من أصول المعتزله أصول الرافضه يعني مثل جاحد خلافه ابي بكر وعمر وسبدهما وكذلك عثمان والغلو في علي والبيت البيت نعم ومن أصول المعتزله مع الخوارج انفاذ الوعيد في الاخره نعم وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحد من النار أسهل الله العالمين عويل بالله نعم ولا غيب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم فاحسنوا تاره وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفين قيط كما قد بسط في غير هذا الموضع نعم قال والمقصود ان مثل هؤلاء اعتقدوا رايا ثم حملوا الفاظ القران عليه لا نزال في الموضوع بس كفرنا نحن نقول عليهم والاخرون الذين حملوا لفظا او حملوا معنى هذا القرآن أتمنى لوحك معاني أعتقد لوحك معاني مثلنا أو بالطوائف المبتدئ أتمنى أشمل من الموليين لا غلط في الدليل ومدروا في الدول الله أكبر الله أكبر سجدنا لله سجدنا محمد صلى لا حول ولا قوه الا لا حول ولا لا حول ولا قوه الا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله شريك كل شيء قدير الله اكبر الله اكبر السلام الله نعم آه ما الله إليك هذا أخونا عبد عبدالر... الله من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ إني أحبك في الله سؤالي حبك الله الذي يحبني نعم نرى في بعض المواقع على الإنترنت من يجعل صفحة أو موضوع مثبت ويكون عنوانه سجل هنا صلاتك وسلامك على على الرسول يوميا بأن يكتب كل عضو او مشارك ذلك بشكل مستمر رغبه في الاجر هل هذه الطريقه مشروعه ام لا الصلاة والسلام على الرسول من من افضل الاعمال في الحديث صلى عليا صلاه صلى الله عليه وسلم عشرة والله أمر عباده بالصلاة والسلام على النبي لكن العبادات كلها يجب التقيد فيها بمدلة عليه الشرع والتزام مثلا يعني لو قال كل ما تصبح قل اللهم صل على محمد يقول هذا بدا لابد انا اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في صلاتي الحمد لله في الفجر لكن هذا يريد يسوله يعني قانون او يقول يعني اذا جلست في المسجد وصليت ركعتين مثلا صل على الرسول خمس مرات يقول هذه بدعه صلاه على الرسول عمل فاضل لكن التقييد والتقنين بي بعدد وتقديلين بوقت أو بحالة لكل محدثة فأذن يظهر لي إن, إن هذا الطريق أما هيك قل بسم الله إذا بدأت إذا أردت أن تبدأ بالكتابة أو تعدل قل بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله إلى آخر نعم أحسن الله إليك هذا يسأل يقول هل قول والذي نفسي بيده أو قول والذي غلاك في قلبي هل هذا يمين والذي نفسي بيده يمين والذي نفسي بيده ان هذا لامر جلل والذي نفسي بيده إني لو احبك والذي نفسي بيده لا اكلم فلانا يمين والثاني والذي غلاك في قلبك هذه كلمة عامية وهي معناها قسم غلاك يعني والذي جعلك غاليا في قلبي والذي جعلك يعني محبوبا في قلبي من الذي يجعل ذلك؟ هو الله نعم وهذا يقول شيخنا الكريم احسن الله اليك اني احبك في الله حبك. إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، ثم تذكر في أثناء الصلاة او بعدها، فماذا يفعل؟ لا, لا... لا شك أن الإمام إذا نسي قراءة الفاتحة فت... وأتم الركعة ولم ينقل إلا بعد ما أتم الركعة فهذه الركعة باطلة بطلت لا صلاة لمن لم نقرأ بباتعة الفتن فهو الآن عليه إنه يأتي بركعة فيقول الأمر إلى إن تصير هذه الركعة خامسة مثلا في صلاة الظهر والعصر خامس فيبكى المأمومون من يرى من أهل العلم أن صلاة الماموم تبطل بصلاة الإمام فالمامومون ايضا بطلت ركعتهم لبطلان ركعة الإمام ولكن المأمومون ماذا يدريهم هي مشكلة في العقل ماذا يدريهم ان ان الامام نسي الفاتحه هم لا يدرون فهو اذا قام لياتي بالخامسه لانه قد علم ان هذه الركعه الثانيه ان بطلت او الثالثه فمن اهل العلم اما من يقول ان صلاه الماموم لا تبطل بصلاه الم... الامام فالعبد لله وهذا هو الصحيح فعليه اذا اتى بخامسه ليكمل يمكن يسير إليهم سبحان الله يعني لا تقل لأنهم هم صلوا بل وجمهورهم قد ترى الفاتحة نعم غير هذا سائل من ليبيا يقول سنة الدعاء للمريض هي قوله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا هل هذا الدعاء نستطيع أن نقوله للمريض عبر الهاتف؟ أو عبر منتديات الانترنت أم لا بد أن يقال أمام المريض؟ لا قل هو أمام المريض وبعيدا عن المريض لكن لا لا تكون رقيه ما يصير ركية من يعني إذا قلته وأنت بعيد فأنت قد دعوت لاخيك بظهر الغيب جل لك الله خير لكن إذا كنت عنده فستقرأه وتنفث عليه فتكون هذه يقال لها رقيه أما إذا دعوت بهذا الدعاء وأنت بعيد فقد دعوت له لظاهر الغيب نعم وهذا سائل آخر من ليبيا يقول هذا الشيخ الفاضل هذا السؤال سبق طرحه عليكم ولكن للأسف يعني ذكر أنه لم يتمكن من سماع الإجابة فيقول ليتكم تعيدون الإجابة عليها ولو بشكل يقول نص السؤال في بلادنا يؤذن لصلاة الفجر على حسب التوقيت الذي حددته وزارة الأوقاف وهذا التوقيت يؤذن قبل الوقت وتقام الصلاة قبل طلوع الفجر فهل نصلي الفجر في جماعة في المسجد على حسب التوقيت الذي حددته الأوقاف ويكون الإثم عليهم إذا كنتم تعلمون أن الفجر لم يطوب فلا تصح صلاتكم. لا يمكن لو تقدم الإنسان بقدر تكبيرة الاحرام قبل أن يتبين له الفجر لم تصحها صلاته فإذا كنتم تعلمون إن, إن الجماعة قد دخلوا في الصلاة قبل طلوع الفجر فلا تصلوا معه الحمد لله أو إن كان تخشون من فتنة يعني كان تخشون من فتنة فمن الممكن تصلون معه نافله الأمر واسع. وهذه المشكلة لعل قلتنا في الجواب هذه المشكلة موجودة عندنا الآن في المملكة يقول بعض المهتمين والباعدين في يعني في مسائل التقويم او في مسائل أوقات الصلاة يقولون إن التقويم متقدم على طلوع الفجر متقدم بربع ساعة وبعضهم يقول بثلث ساعة وربما زاد بعضهم أكثر من ذلك ففي هذه الحال على الإنسان انه إذا كان إمام يتعنى ولا يقيم الصلاة لا يقيم حتى يطمئن إلى طلوع الفجر وهؤلاء الجماعة عندكم إذا كان كما تصف إنهم يصلون قبل الفجر فلا, فلا يجزئك أن تصلي معهم لا بد أن تعيد انت ورفاقك الذين عندهم هذا المعنى نعم no. السؤال الثاني يسأل عن حكم قول بسم الله عند صب الماء الساخن تحرزا من الجن والشياطين ما أعلم له دليلا ولكن الناس يعني يجدون إما بالتجربه إن الإنسان إذا يعني مثلا أراد أن يكب مع حر إنه يتوقع إنه ربما أصاب احد من الجن فيندب الناس بعضهم بعضا بأن يقول أحدهم بسم الله لطرد الشيطان وهذا لا أرى فيه بعثا ولا أقول إنه سنة بسم الله عثل ذكر لله بسم الله فيه ذكر لله والشياطين تفر من ذكر الله يقول بسم الله ولهذا جاء بالعديد ان الرجل اذا دخل البيت وقال بسم الله يعني قال الشيطان لجماعته من الشياطين انه لا يعني لا مبيت بكم فاذا قال بسم الله على طعامه قال الشيطان لا مبيت ولا طعام ولا عشره لذلك جاءت السريعه بسم الله عند الطعام وعند الدخول وعند الخروج بسم الله بسم الله بسم الله فهذه العالم لها ارجو انه لا باس بذلك ولا اذكر ولا عندي دليل اقول انه سنه نعم ويسال اخيرا عن عباره انا قلبي دليلي لا يصرح أن, يقول أن يكون او ان يجعل الانسان قلبه دليلا ومعنى هذا انه يصدق كل ما يرد على قلبه هذا غلط فانه يرد على قلبك مع امور, أمور فظيعه وقبيعه ومنكره يرد على قلبك الصدق والكذب هل تصدق كل ما يجي في قلبك كل ما حكم به قلبك يعني يكون يكون هذا حجة على إنه صحيح واقع فلا ينبغي إطلاق أن يقول ان النسان أنا قلبي دليلي لانه لكن لو قلت والله دلني يعني في قضية جزئية دلني قلبي على, على مسألة جذية مثل يعني ظلنت والله ظننت إنك فلان أو ظلنت إنك تزورني هل تساوي دل دلني قلبي إنك ستزورني يعني جاء في قلبي خطر بباني أما اطلاق القول بان قلبي دليلي وللقلب على القلب دليل حين يلقى هذا راجع إلى ما يقع في البال الإنسان إذا لقي من يحبه ويهواه ينشرح له وإذا لك من يقرأه يسمئذ و ويكره اللقاء ويصير ظن نعم، أحسن الله إليك هذا السائل يسأل يقول متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي؟ الله الله ما عني أما يبدأ فمن الصباح من الصباح من, من الفجر من طلوع الفجر هذا هذه أذكار الصباح وتمتد إلى طلوع الشمس يعني الله يعني. امر عباده بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها او قبل الغروب في العتره هذا كله وقت وذكر الله مشروع في سائر الاوقات كل الله مشروع في سائر الأوقات لكن جعل الله لذكره أوقاتا مخصوصة كالذكر كأذكار الصباح والمساء وفي ادبار الصلوات مثلا نعم هذا يقول استلمنا من الأوقاف مصاحف فزادت عن حاجة المسجد فهل نعطيها لمسجد آخر في داخل او خارج المملكة لا أولا إذا كان هناك مسجد في المملكه محتاج فاجعلوها فيك وإذا كان لكم رغبه في ارسالها فاستعجلوا الوزاره التي صرفت الكتب نعم وهذا سؤال اخر من اغتسل تبردا وتمضمض واستنشق اثناء غسله فاذا انتهى من الغسل هل يعتبر متوضئا لا, لا يعتبر متوضئا نعم هذا سائل يسأل يقول أخي نغمة جواله موسيقية فإذا اتصلت عليه صدرت هذه النغمة هل يجوز أن أتصل عليه لغير حاجه أم أني أكتفي فقط بالاتصال عليه وقت الحاجة الملحة علما أني لا أسمع هذه النغمة بل هو يسمع الله اتصل عليه متى شئت وين كان في الأمر تبعى نعم وهذا يقول المصلي إذا استفتح بأكثر, بأكثر, من صيغة بأكثر من صيغة في بداية الصلاة فهل في فعله صحيح؟ والله ما يظهر لي يظهر لي أنك تنوع, تنوع تارة سبحانك اللهم وتارة اللهم بعد بيني وبين خطاياي وهكذا وتعارفا يعني تذكر عن الساعات الاخرى المقصود ان هذه الساعات من تنوع العبادات نعم هو يسأل يسال عن التشهد الاخير يقول اكثر من صيغه كذا التشهد الاخير او التشهد الاول يعني التشهد الاول الاخير والاول ترى كلها واحد التحيه لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا التجاوز له ما تقول هذا التجاوز الاول لا هذا التجاوز في الاول والاخر لكن التجاوز في الجلوس الاخير يشرع بعده الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم عليه نعم هذا يقول إمام رفع من الركوع وقال الله أكبر ثم بعدها قال سمع الله لمن حمده هل يستدلسل السهوء؟ لا لا لا يستدلسل نعم ممكن نعطي شاهد خليها لسم الله عطيها عجيبا شاهد, شاهد أجانب هذا يسأل يقول ما الفرق بين تغير الفتوى بتغير الزمان وبين تحريف الكلم عن مواضعه سبحان الله تحريف الكلم عن مواضعه صرف الفاظ النصوص الكتاب والسنة عما دلت عليه إلى معان مرجوحة أو معان لا تدل عليه هل تعريف منكر أما تغير الفتوى بتغير الأحوال فهذا في الحقيقة ما هو هو تطبيق لشرع الله هذا تطبيق للشرع يعني في مثل كما ذكروا يعني الحكم الشرعي قطع يد السارق إذا سرق واستوفى واستوفى الشروط يقول ما الفرق بين تغير الفتوى نعم نعم <تصفيق> فهنا حكم السارق قطع يده في الأمور العادية في الأحوال العادية لكن قال لو كان فيه مجاعة عامة فإن هذا يعني جاءت اثار عن تسرب بعدم القطع لوجود الشبه وفي العديد اجرى الحدود بالشبهات فعاد بغلبه المجاعه وانتشار المجاعه يعني يقوض الظن بانه ما سرق الا ضروره هو من تغيير الفتوى مثلا مثلا في الأمر بالمعروف ففي وقت يعني نقول يجب تغيير هذا المنكر باليد وبوقت نقول لا نقول ما ينبغي تغييره باليد وذلك عندما يقوى يقوى أهل المعاصي وأهل الشر ويضعف يعني أهل العلم والدعاة وأهل الحسبة نعم هذا يقول شيخنا الفاضل هل يجوز أو هل محبة الأب الكافر والزوجة النصرانية من الموالات المحرمة لا والله هذا يقال محبة طبيعية محبة طبيعية والمحبة الطبيعية قد تجامع البغض المعنوي المعنوي البغض الديني فاذا كان لك ولد فاسق انت تحبه ابنك ولكنك تبغضه لفسقه والأب الكافر يحبه الولد المحبه الطبيعيه ولكنه مع ذلك يبغضه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذا كبير الآن الرجل اللي عنده زوجة يعني ما ما هي مستقيمة ما هي هو يعبها كزوجة هو يستمتع بها ولكنه يبغض من يبغضها من وجه من جهة تقصيرها في الطاعة تقصيرها فيما يجب عليها من الاحتسام والله على الله وسلم I